بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يطولوا آمنا وهم لا يستنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن جزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون ونصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهدك لتشتكى بما ليس لك به علم فلا تقطعهما.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 ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إن كنا معكم أوليس اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَا وَقَالَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَمَا يَحْمِلُونَ إِلَّا مَا أَسْقَالُهُمْ وَأَسْقَالًا مَعَ أسقالهم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 فأنجيناهما أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله ما اتقوه خير لكم إن كنتم تعلمون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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْقَلْقَسُ مَالَ اللَّهُ جُنُشٌ نَشَأَ الْآخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ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 ثم يوم القيامة بَعْضُكُمْ بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فمأواكم النار فما لكم إنا صلين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَمَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَتَمْلِيكَ الْكِتَابِ مَآتَيْنَا هُوَ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَنُطٍّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ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 وَإِنْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْجَأَتْ وَجُشِلْنَاطَ نُطًى سِيءَ بِهِمْ مَضَاقٌ بِهِمْ ذَرَعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ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 وَإِذْ نَادَى يَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ مَا قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّمَّا سَاكَنُهُمْ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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين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 وَمَا كُنْتَ تَتَّلُونَ من قَبْلَهِ مِنْ كِتَابِهِ وَلَا تَخُبُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الْلَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 الذين صبروا على ربهم يتمكنون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم.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 فسوف يعلمون أَوَلَمْ يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون